وإن أنت يا حمدان أمك تناديك أنا أمك أنا أمك هي امك حملتك والعذاب الوان ومعقولة تجي منك وترميني لأي إنسان يلملمني ولا يلقى بعيوني غير دمعاتي انا ما صدق انك انت تنهيني من الوجدان وترميني وانا اشوفه القبر نادى مسافاتي وكسرنا الشتا يا وليد وانت بداخلي دفيان تحملت الاسا كله عشانك يا بعد ذاتي وصحابي البرد واللهوب وانت بداخلي غفيان تحملت السنين ويا عسى الله لمشتاتي انا امك انا امك يهي همك حملتك والعذاب الوان ولدتك والألم سكين يركز داخل الهاتي وان اثناء الولادة من بكى صوتك طعنت احزان لاني شفتك بصوتك تنادي كل طموحاتي ومهدتك في عين وعين يشرب حزنها القرآن وهزيتك وكان النور يتهزهز من ادعاتي يضمك في ديني لا تجي وتقول انا بردان تركت البرد الغلوعي رح انشد رعشة شفاتي وزولك من ركض فيني لمست بداخلي أوطان وتركتك تبني بمجدك على كتاب انكساراتي وتذكر وتذكر يوم مدرستك صدى وكفوفنا الحرمان وكانت رنته فلسن خنكته لك بشيلات كبرت كبرت وصرت بعيوني شجاعا وشم الفرسان وحلفتني على عرسك لرقص كل شيباتي وين انت يا حمدان أمك تناديك وراك ما تسمع شكاية سنديد على دوبي يا على عيني وطيفك سمايا Zamknij się, tak jakby dałaś sobie, żebyś مذوق طعم النوم وصبح ومسايا لكن خسارة بعتني اليوم وشفيك وخلصت لزاجة ولا لي شقايا اسولف أسولف للبشر عنك أقولوا لا بهي نقصان رضع عز الشهامة شب طموحة في معاناتي ولهشان الصقر لا لا أخذ منها الصقر لهشان يجي مثل لا طب حنينه فوق راحاتي يقولون الولد هو خان أقول وليدي لا ما خان وهم يدرون ما غطى منامي غير وناتي أفا وشلون تتركني يكحلني عم النسيان وانتدر في يوم الحشر جنة تحت خطواتي لك الله لك الله ما نطق صوتي لكله بدعوة الغفران ولكن خوفي من حزني ومن دعوات عبراتي تدين اليوم يا وليدي وباكر للأسف للأسف تندان ويرمونك مثل أمك وتذكر حلمي شيباتك <تصفيق> يا عجوزك ما بيها معايا خليتني وسط وصحه وانا جيت هذا جز المعروف هذا جز يا, يا ليتني خدمت دمت że na szuflę kliom z rzygają, naszkór ja الحق تشوف الوصايا وانمت لا تبخل علي بدعاوك وطلب لي الغفران وهذا رجايا